50 languages 91 91 الجمل الجانبيه باستخدام ان el temps probablement serà millor demà. Rubbama s'yetahassan el taqs gadan. Com ho sap? Càif arraf't hàààà? Espero que serà millor. Àملu أنه s'yetahassan. آمل أنه سيتحسن. سأقول كبندرا، إل سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ سيكبندرا. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. سأوكا تروكار سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتاكيد ده دابو حقا حقا كريكا تروكار اعتقد انه سيتصل اعتقد انه سيتصل قلبي بروبابلمن el nabidu atíquun mu'ekkadan. El nabidu atíqu mu'ekkadan. N'està segur? Ate'arifu dàlika bil dabbt? Ate'arif dàlika bil dabbt? Suposo que és vell. Azunno enahu atíqu. Azunno enahu atíqu. El nostre cap és ben plantat. مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر بالدي أتراه هكذا أتره هكذا فنسي تو مول غوابو أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا الكب المدير صديقه بالتاكيد لدي المدير صديقه بالتاكيد وكرو ذلك حقا اتعتقد ذلك حقا ايش بن بوسيبل كاتينغي اون شيكوتا ممكن جدا ان لديه صديقه إنه ممكن جدا أن لديه صديقة